اوہل دینو کول دین یلون کم کلیہ کم روح مچ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ۚ إِيمَانًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمُ الْإِيمَانَ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ شُورَةٌ نَظَرَ بَعْدُهُمُ إِلَى بَعْدٍ هَلْ يَرَيَكُمْ مِنَ حَدٍ ثُمَّا صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من عزيز عليه مَا سون پی دل تمری پنالی پل مکل ہسمی ام وهو رب العظيم بسم بول لو آؤ کی ننذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لسحر مبین ان ربكم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 نور می لمو آج دکابی کا می يعلمون إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءَ اللَّهِ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا والذين هم على آياتنا غافلون أولئك مأواه النار أو بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم وربهم چینا چھانچہ تم فیح وَآ مندرل رب العالمين